يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويوفير لكم والله هو الغفور الرحيم فان يريد فَقَدْ تك فقد مِنْ الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا هاجروا وجاهدوا بأموالهم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 شيء حتى يهادروا وإن استنصروكم في التين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ثاقق والله بما تعملون بصير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 119. وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ 110. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ 111. إن الله بكل شيء عليم